القاعدة الأولى. القاعدة الأولى فأما القاعدة الأولى فهي قوله الله لا إله إلا هو وهي أعظم كلمة في الإسلام على الإطلاق فهي عنوانه الجامع وحده المانع وهي الهوية والقضية والغاية والشعار وهي أصل الأصول وأس الاعتقاد وأعظم الثناء على الله وخير ما ورد في التسبيحات والأذكار عبر كل الأزمنة والأعصار ومعناها راجع إلى إثبات وحدانية الألوهية لله الواحد القهار وتنزيهه عن الشرك والشركاء لكن لها ذوقا إيمانيا عجيبا وأثرا تربويا لطيفاً يغذي الروح ويزكي النفس ويغمرها بأحلى المواجيد وأجمال الأشواق ذلك أن أصل عبارة إلى كما قررته كتب اللغة والتفسير راجع إلى معاني الشوق والحنين والوجد والاستغاثة والمحبة والسكينة. جاء في لسان العرب وقيل في اسم الباري سبحانه إنه مأخوذ من أليها يأله إذا تحير لأن العقول تأله في عظمته وأليها ألها أي تحير وأصله ولها يوله ولهن وقد ألهت على فلان أي اشتد جزعي عليه مثل ولهت وقيل هو مأخوذ من أله يأله إلى كذا أي لجأ إليه لأنه سبحانه المفزع الذي يلجأ إليه في كل أمر انتهى الاقتباس وقال الفخر الرازي اشتقاقه من أله الفصيل إذا ولعب أمه والمعنى أن العباد مولهون مولعون بالتضرع إليه في كل الأحوال انتهى قوله وهذا كلام جميل جدا وهي كلها معان تجمع بين الجلال والجمال والفصيل هو ابن الناقة الذي يكون حديث عهد بالفصال أي بالفطام فلا يزال يحن إلى ضرع أمه فإذا فصلوه عنها لم يزل يرغو ويصيح شوقا وحنينا إليها تماماً كما يبكي الرضيع على ثدي أمه ولذلك قال أبو الهيثم ولا يكون إلها حتى يكون معبودا وحتى يكون لعابده خالقا ورازقا ومدبرا وعليه مقتدرا فمن لم يكن كذلك فليس بإله وإن عبد ظلما بل هو مخلوق ومتعبد قال وأصل إله ولا، فقلبت الواو همزة ومعنى ولاه أن الخلق يولهون إليه في حوائجهم ويضرعون إليه فيما يصيبهم ويفزعون إليه في كل ما ينوبهم كما يوله كل طفل إلى أمه انتهى قوله فقوله تعالى الله لا إله إلا هو تقرير منه عز وجل أن الله رب العالمين وإله المخلوقين جل جلاله وعز ثناؤه وأنه هو وحده المستحق للعبادة لا ينبغي للقلوب أن تخضع لسواه ولا أن تركع لغيره بل له وحده تذل وتخنع وبيه تتعلق وتولع وله تحن وتشتاق وإليه تفزع وتضرع وإليه تساق مواجيد المحبة ومشاعر الخوف والرجاء فمن خرم شيئا من ذلك فصرفه إلى غيره كان من المشركين وغلقت دونه أبواب المعرفة بالله والعلم به جل علاء وكان من الخاسرين فذلك الله لا إله إلا هو تبارك اسمه وتعالى جده القاعدة الثانية, القاعدة الثانية. وأما القاعدة الثانية فهي اسمه تعالى الحي القيوم وهو اسم الله الأعظم ووصفه الأكرم كما دل عليه الحديث المذكور قبل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في الحلقة ورجل قائم يصلي فلما ركع وسجد فتشهد ثم قال في دعائه اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون بما دع الله؟ فقالوا الله ورسوله أعلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد دع الله باسمه الأعظم الذي إذا دعى به أجاب وإذا سئل به أعطى الحديث رواه أحمد وصحح الألباني وقد كان من بين ما دع به يا حي يا قيوم وإن كان الاسم الأعظم قد تكون له عدة تجليات من الأسماء والصفات كما قررناه بشواهده في موطن آخر إلا أن مدار أكثر النصوص على هذه العبارة فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل به كرب أو ضيق دعا الله بها فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك استغيث رواه الترمذي وحسنه الألباني وقال لابنته فاطمة رضي الله عنها ما يمنعك أن تسمع ما أوصيك به أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك استغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين رواه النسائي والطبراني وحسنه الألباني الحي القيوم جل جلاله ذلك هو لسم الأعظم الواردوها هنا على سبيل التعريف بالله بعد كلمة التوحيد مباشرة وفيه من الأسرار والأنوار ما لا طاقة للقلب البشري على تلقيه وإنما له أن يقتبس من أشعته على قدر مقامه فهو من أعظم المفاتيح لحقيقة ربوبية لأنه سبحانه الحي الحق أصالة لا تبع أي أنه جل جلاله لم يكتسب صفة الحياة من أحد غيره بل هي صفة قائمة بذاته ثابتة له أصيلة فيه كسائر أسمائه وصفاته فهو الحي واهب الحياة وما من حي غيره إلا وهو يستمد منه تعالى الحياة فيحيى بالله تعالى لا بذاته ولو سلب الرب عنه الحياة. للتحق بعالم الفناء والعدم والحياة سر من أغمض أسرار الوجود وأعقدها بدءا من أضخم المخلوقات وانتهاءا بأحقرها وأدقها كالباعوض وما دونه من الجراثم الدقيقة التي لا ترى بالعين المجردة فلا أحد منا يعرف معنى الحياة رغم أنها صفة قائمة به وإنما الذي نعرفه هو أعراض الحياة وآثارها الحركة والتنفس والإحساس المادي والنفسي وغيرها من الآثار والأعراض وأما تعريف الحياة بما هي جوهر مستقل وحقيقة من حقائق الوجود فهو ضرب من المستحيلات قطعة لأنه لا أحد يحيط بمفهوم الحياة ولا مخلوق يملكها وإنما حياتنا جميعا مستعارة من الحي الذي لا يموت إنها نفخة من روحه نعيش بها إلى حين فكونه تعالى الحي حقيقة تقهر العقول وتبهر القلوب وتملأ النفس الفانية فقرا إلى الله تعالى عسى تنال من كرمه العظيم قطرا من فيض الحياة فتحيا وإلا كانت من الهالكين والحياة بعد هذا وذاك طبقات من المعين والأسرار فحياة الإنسان هي غير حياة الحيوان، ولا هي حياة النبات، ولا حياة الجان، ولا حياة الملائكة، أو غير هؤلاء وأولئك مما الله به عليم. فلكل طبقة من طبقات الحياة معنى آخر، ووجود آخر، وذوق آخر، يختلف في تجلياته، وآجاله، وسائر أعراضه، وآثاره عن غيره، ويبقى جوهر الحياة خاصية من خصائص رب العالمين. لا يعلمه على حقيقته إلا هو فسبحانه وتعالى من خالق عظيم وتكتمل صيغة الاسم الأعظم بالجمع بين اسميه تعالى الحي والقيوم وكلاهما هو في نفسه اسم من أسماء الله الحسنى وبالجمع بينهما في الذكر أو في الدعاء ينفتح للعبد مقام الاسم الأعظم ولفظ القيوم راجع في اللغة إلى معنى القوامة والتدبير وهي صيغة مبالغة دالة على امتلاء اللفظ بمعنى القيومية فالقيوم هو القائم بشؤون الكون القيم على خلقه وتدبير أمره وإصلاح شأنه وحفظ نظامه ورعاية مصالحه من الذرات إلى المجرات ومن السماوات إلى الأرض وما فيهما من كائنات ومخلوقات وللقيومية عند التدبر وقع في النفس رهيب إذ يشاهد القلب كيف يقوم الرب الجليل بشؤون كل هذه العوالم والمخلوقات وكيف يحفظ نظام الأفلاك والكواكب السباحات والنجوم السيارات وكيف يسد حاجات الخلائق من ذوات الأرواح من كل الأجناس والأنواع والطبقات ولو تأملت فعلا واحدا من قيوميته لرجع ذلك على القلب ببرهان قاصم فجعله دكا وخر القلب صعقا فانظر كيف يجيب في تجل واحد من تجليات فعل واحد في وقت واحد جميع حاجات عباده من الملائكة والإنس والجن والحيوان والطيور والحيتان والحشرات إلى آخره كل يدعو بلغته مع اختلافها وكثرتها وتفوت طبقاتها ناهيك عن تعدد لغات كل جنس في ذاته واختلافها في نوعها فيجيب القيوم سبحانه كل أولئك جميعا ويعطي كل ذي مسألة مسألته في وقت واحد فلا يشغله دعاء عن سماع دعاء آخر وإجابته في خضم بلايين الدعوات والرغبات كلا ولا تتزاحم عليه الطلبات وقضاء الحاجات وهو جل جلاله بقيوميته يدبر حركة الكواكب والمجرات والأرضين والسماوات ولا شيء من ذلك ينفلت عن طوعه أو يشذ عن نظام تدبيره فسبحانه وتعالى من رب عظيم حي قيوم ومن ثم كان اسم الحي القيوم سكينة للنفس ويقينا لها في استنادها إلى مولاها كلما دعت به ربها وجدت يقين الإجابة يسري في سناياها القاعدة الثالثة. القاعدة الثالثة وأما القاعدة الثالثة فهي في قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم وهي من تمام قيوميته وكمال ربوبيته والسنة من الوسن وهي الغفوة الخفيفة من النعاس والنعاس هو مقدمة النوم فكانت السنة أخف من ذلك جميعا، حيث يغفو الناعس هو ما يزال على شيء من الوعي واليقظة، فتلك هي السنة، وهي مستحيلة في حق الحي القيوم جل جلاله، بل هنوعاس أو النوم. وقد عبر بقوله لا تأخذه بمعنى لا تغلبه ولا تتسلط عليه، لأن السنة والنعاس والنوم كلها إنما تدخل على ذلك الوسنان أو النائم غفلة. وتسيطر عليه عنوة وتتمكن منه على غير إرادة منه فهي من الأحوال الداخلة على الإنسان والحيوان قهرا وكل ذلك مستحيل في حق الخالق سبحانه فهو القاهر فوق عباده ومن نوم وطبقاته إلا أحد مخلوقاته الخاضعة لعزته وجلاله وكيف يغفو أو ينام من هو قيوم العالمين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 حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تهى إليه بصره من خلقه، ذلكم الله رب العالمين، فسبحانه من ملك عظيم، وسر هذه القاعدة كامن في أن العبد كلما تلقى كلماتها بإخلاص، وجد جمال الأمان في نفسه، وارتفع عنه الخوف والقلق، واطمأن إلى تدبير مولاه، حيث يدرك أن الله مستو على عرشه أبدا يدبر أمر مملكته سرمدا متى طلبه وجده وأن دعاه سمعه فليس يغفو ولا يشرد عن تدبير شؤون خلقه ولا طرفة عين ولا يتعبه خلق ولا أمر سبحانه جل جلاله القاعدة الرابعة, القاعدة الرابعة وأما القاعدة الرابعة فهي في قوله تعالى له ما في السماوات وما في الأرض وهذه الجملة هي بمثابة المفتاح لكنوز الملك فهي جامعة لصفة المالكية وما يلزم عنها من صفات الخالقية لأنه ما ملك إلا بما خلق والتعبير هنا بلفظ ما الموصولية دال على الاستغراق الشامل والعموم الكامل فملكه العظيم محيط بكل العالمين من السماوات والأرضين وما فيهن من مخلوقات فالعالمون مخلوقون مملوكون وهو وحده تعالى المالك الخالق لا إله إلا هو وهذه القاعدة تتجري في مسلك تربية النفس على الاستغناء بالله وحده عن سائر خلقه والثقة في عظمة ملكه وسلطانه وسعة غناه وهي دواء للعبد المستجير بمولاه خوفا من طاغية أو فرقا من ظالم فالله وحده هو الذي له ما في السماوات وما في الأرض مالك لناصية كل جبار في الأرض من الإنس والجن قاهر بعظمة ملكه وجبروت سلطانه فوق جميع عباده فكل شيء في السماوات والأرض مملوكون له وحده خاضعون له طوعا أو كرها لا ملجأ لأحد منه إلا إليه ولا من له إلا به لا مهرب منه ولا مفر فكل شيء له ومن ثم كانت هذه الكلمات قوة وسندا عظيما لكل عبد انتسب عبديته إلى مولاه وكان في استناده إليه من الصادقين القاعدة الخامسة. القاعدة الخامسة وأما القاعدة الخامسة فهي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ومعناها أنه لا أحد من الملائكة أو النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يتجروا على التدخل عند الله والشفاعة لأحد من الخلق اللهم إلا إذا كان مأذونا في ذلك من ربه وذلك لما يجدونه من رهبة المخاطبة لله ذي الجلال والكبرياء والجبروت والعظمة وقد رأينا في حديث الشفاعة كيف كان جميع الأنبياء يقولون للناس يوم القيامة إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط ولن يغضب بعده مثله نفسي نفسي نفسي حتى وصلوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فسجد تحت العرش ودعا بما خصه الله به وفتح عليه من الثناء عليه تعالى فقال له الجبار جل جلاله يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع الحديث متفق عليه والمقصود أنه تعالى له الإرادة المطلقة فيما يحكم ويريد لا أحد بمقدوره رد قضاء الله إذا قضى فهو القاهر فوق عباده ماض فيهم حكمه عدل فيهم قضاءه وفائدة هذه القاعدة أن العبد لا يملك الفرار من الله إلا إليه ولن نجات من عقابه إلا بعفوه ورحمته ومن ثم يجري أعماله على ذلك الوزان ويحمل نفسه على التوبة إلى الله في كل وقت وحي القاعدة السادسة. القاعدة السادسة وأما القاعدة السادسة فهي يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وهي في وصف علم الله جل وعلا المحيط بكل شيء وفيها تقرير أنه تعالى يعلم ما بين أيدي الناس من الأحداث الجارية سواء في المقاصد والنيات أو في الوقائع والتصرفات كما يعلم ما بين أيديهم من الحقائق الغيبية المخفية تحت غيوم المستقبل القريب والبعيد إلى يوم القيامة وهو تعالى يعلم ما خلفهم مما سبق من أفعالهم وأفعال الناس أجمعين مما خلفه التاريخ البشري والوجودي كله ذلك قبس من علم الله المحيط بالسماوات والأرض ومن فيهن وهي قاعدة تصفي قلب المؤمن من التحيل على شريعة الله ومن إضمار الغش والخداع في معاملة الله ومعاملة الناس وتعين المؤمن على التخلص من آفة الرياء والنفاق وتملأه يقينا في الله جل جلاله بما هو سبحانه مطلع على ما بطن من أعماله ونياته فلا يزيده ذلك إلا صلاحا وإخلاصا كما أنها تبث السكينة في قلب العبد المبتلى بما له من يقين في أن الله تعالى عليم بحاله وأنه هو الذي يجري عليه ما يشاء من أقداره فيزيده ذلك صبرا ورجاء في الله وتلقيا للبشارات من روحه الكريم القاعدة السابعة, القاعدة السابعة. وأما القاعدة السابعة فهي ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ذلك أن علم الله مكنون مصون بعزته تعالى وقدرته وحجاب سلطانه فلا أحد ينال منه شيئا إلا بإذن الله من منه تعالى وفضلا فكل المعارف البشرية سواء من العلوم الدينية أو العلوم الدنيوية من الكشوفات والاختراعات العلمية في جميع المجالات والميادين كلها جميعا من عند الله بما هيأ الله للإنسانية من سنن التيسير والتسخير في العمران البشري على مقادير معلومة عنده مضبوطة بإرادته لا شيء منها يزيد أو ينقص عما حده تعالى لهم سواء في مقداره أو في أجله وإبانه فاكتشافوا زراعة ما مثلا أو صناعة أو دواء أو آلة أو سلاح إلى آخر ذلك كل ذلك رغم ما فيه من جهد بشري وبحوث علمية طويلة ومضنية، إنما هو قدر من قدر الله وعطاء من عطاء الله محكوم بإرادة الله. لا يزيد عما قدره ولا ينقص شيئا. ولعلك ترى تأخر البشرية في اكتشاف بعض الأدوية لبعض الأمراض المستعصية أو بعض الآلات لجلب بعض المصالح الضرورية أو الحاجية. فإنما معنى ذلك. أن الله الحكيم العليم لم يأذن في ذلك الاكتشاف بعض والناس في غالب الأحيان ينخدعون بما بين أيديهم من أسباب البحث والاختراع وينسبون إليها علومهم واختراعاتهم وأهل اليقين في الله يشاهدون أنما تلك الأسباب حجب أخفى الله بها أسرار إرادته ابتلاء للناس ويدركون يقينا أيضا أن علوم من علوم الدين والدنيا إلا وهو من من الله وهدى منه تعالى ولولا أنهذ الله البشرية إليه بمحض رحمته لظلت في ضلالها القديم إلى يوم الدين ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وفيها تصفية لعقيدة المؤمن من الدعاوى الجاهلة والخرافات الباطلة التي يستعملها الكهنة والمنجمون لتضليل الناس والزعم أنهم يعلمون ما خفي من غيوبهم ويخبرون السذج منهم بما تخفيه أبراجهم وأيامهم المقبلة فالآية قاصمة لهذا الجهل المبين ومحطمة لهذا الدجل البهيم القاعدة الثامنة, القاعدة الثامنة. وأما القاعدة الثامنة فهي واسع كرسيه السماوات والأرض ولا بدها هنا قبل تقرير الفائدة التربوية لهذه القاعدة من بيان أن المختار عندنا هو سير على منهج السلف الصالح رحمه الله في أمور الأسماء والصفات وما أثبته الله تعالى لنفسه منها أو ما ثبت ذلك بالأحاديث الصحاح وكذا ما أضافه الله جل جلاله إلى نفسه من أفعال كالعلو والنزول والاستواء على العرش ونحوها من غير تشبيه أو تجسيم ولا تعطيل أو تأويل مفتئت على الله بغير علم لما في ذلك من الحكم العظيمة والأدب الرفيع مع الله تعالى ولما فيه من العلم به سبحانه على ما سنقرره بحول الله في رسالات الهدى منهاج لهذه الآية وقد اختلف السلف في تفسير عبارة الكرسي على مذاهب كثيرة ذكرها المفسرون فمن قائل بأن الكرسي حقيقة في معناه غير مجهز وهو دون العرش ومن قائل إنه هو عينه ومن قائل إنه حقيقة في العلم فالكرسي هنا هو علم الله تعالى وإحاطته بالسماوات والأرض لأن من معاني مادة الكرس في اللغة ما على من الأرض وشتد اجتمع من الدمن أو التراب ويرد بمعنى العلم والأصل الكريم كما أجمعت عليه معاجم اللغة ولذلك قيل للعلماء الكراسي ومنه الكراسة التي يدون فيها العلم واختاره ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره ومن قائل بل هو مجاز في معنى القدرة التي بها يمسك الله السماوات والأرض وقائل هو مجاز في معنى عظمة الله وسلطانه والمنهج عندنا في مثل هذه الآيات الإيمان بها وبما دل عليه ظاهرها فالكرسي هو الكرسي كما أن العرش هو العرش وكلاهما موضع للجلوس والاستواء ولا يلزم عن ذلك تصور هيئة الكرسي ولا العرش ولا تصور هيئة الجلوس على ما هو معروف عند الناس وها هنا موطن الانزلاق ومدخل الاختلاف وهو ما حمل المتأولين على إخراج اللفظ عن ظاهره إلى معنى غيره وهو أيضا ما أوقع غيرهم في التجسيم الخشن وكلاهما قول منكر باطل بل القول الحق إن شاء الله هو أن هيئة الأفعال المضافة إلى الله تعالى منحصر علمها عند الله وحده والدخول في تفاصيل ذلك ضرب من المغامرات العقلية الخاسرة وهو أمر منهي عنه شرعا قال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسماوات نطويات بيمهنه سبحانه وتعالى عما يشركون وليس لنا أن نتجاوز في مثل هذه الآيات حدود ما ورد به القرآن والسنة الصحيحة كما سنوينه بحول الله في الهدى منهاج لهذا المجلس. وإنما الذي يمكن إثباته في الكرسي هنا بعد إثبات حقيقته هو أنه شيء غير العرش. لما رواه الطبري وغيره بسند حسن عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. رواه محمد بن أبي شيبة. وأما ما دون ذلك من الأحاديث فلا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأغلبها إنما هو من الإسرائيليات قال الشيخ الألباني رحمه الله والحديث خرج مخرج التفسير لقوله تعالى واسع كرسيه السماوات والأرض وهو صريح في كون الكرسي أعظم المخلوقات بعض العرش وأنه جرم قائم بنفسه وليس شيئا معنويا ففيه رد على من يتأوله بمعنى الملك وساعة السلطان كما جاء في بعض التفاسير ثم قال وعلم أنه لا يصح في صفة الكرسي غير هذا الحديث كما في بعض روايات أنه موضع القدمين وأن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد وأنه يحمله أربعة أملك لكل ملك أربعة وجوه وأقدامهم في الصخرة التي تحت الأرض السابعة إلى آخره، فهذا كله لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضه أشد ضعفا من بعض، وعليه إذا ثبت أن معنى الكرسي هو في حقيقته أصالة، فلا يمنع بعد ذلك دلالته على معاني القوة والسلطان والسيطرة تبعا. أي عن طريق لزوم كذلالة لفظ النافذة مثلا. على معنى الشباك أصالة ثم على معنى الجدار والحجرة تبعا إذ الكرسي الذي يوسع السماوات والأرض واحتواهما يدل على سيطرة صاحبه عليهما وهو المقصود بالمعنى التبعيها هنا ولا إشكال فيه والفائدة التربوية من هذه القاعدة أنها تملأ قلب المؤمن ثقة بالله وطمئنانا على قدرته على فعل ما يريد وأنه جل جلاله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في السماوات والأرض، بل كل شيء فيهما وكل مخلوق من الإنس والجني وغيرهما خاضع لجلاله وسلطانه، وذلك ما يعين العبد على دخول منازل التوكل واليقين والغنى العالي بالله وعلى الشجاعة في الحق والتخلص من خوف كل طغية مهما بلغت قوته وجبروته. وتوحيد الخوف في الرب العظيم الذي وسع كرسيه السماوات والأرض القاعدة التاسعة. القاعدة التاسعة وأما القاعدة التاسعة فهي ولا يؤوده حفظهما ومعنى يؤوده يثقله ويتعبه تقول آدى الحمل الرجل إذا أثقله حتى حنا ظهره ويقال آدى الغصم إذن عطف وانحنى من ثقة لما يحمل من الثمر والأود ألع يقال آده للكبر أو الجوع ومعنى العبارة في الآية أن الله جل جلاله لا يتعبه إمساك السماوات والأرض أن تزول ولا يثقله القيام على شؤونهما حفظا ورعاية بما فيهما من طبقات وخلائق وما يصلحهما من نظام وصيانة وتدبير وهذا كله راجع إلى معنى قيميته تعالى على ملكه العظيم والجديد هنا هي أنه سبحانه لا يتعب ولا ينصب من تدبير شؤون خلقه مهما عظم الخلق وكبر لأنه جل وعلا أعظم وأكبر وهذا نحو قوله تعالى في سورة قاف ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب واللغوب التعب والنصب فكما نفاه عن ذاته سبحانه عند خلقهما كما في سورة قاف فقد نفاه عنه هنا أيضا فيما يتعلق بحفظهما وصيانتهما وكذا فيما يلزم عن ذلك من إحياء وإعاشة وإعالة ورعاية وفي كل ما يتعلق بأمور التقدير والتدبير وكيف لا وهو الرب الخالق العظيم المنزه عن كل صفات العجز والنقص والفائدة التربوية من هذه القاعدة هي تحصيل المؤمن لسلام روحه وسكينة النفس بما يتلقى عن عبارتها من الحقائق الإيمانية الدالة على قدرة الله سبحانه على إجابة دعائه وقضاء حاجته وحفظ منهجه من كل عدو وكل ذلك يمنحه ثقة بالله ويقينا فيه فلا يتردد عن الاستناد إليه في كل أمره ومن تعلق بحافظ السماوات والأرض. فهو محفوظ القاعدة العاشرة, القاعدة العاشرة وأما القاعدة العاشرة فهي وهو العلي العظيم ومعناها أنه تعالى رفيع الدرجات متعال على خلقه يدبر شؤون ملكه من فوق سمواته وأنه سبحانه عظيم الشأن جليل القدر مهيب المقام واسع الملك رهيب السطوات والسلطان ذو الجلال فعلوه تعالى تنزيه له عن خلقه، وعظمته تمجيد لكبرياء ذاته ولجلال سلطانه، وكلاهما ثناء على الله وتنزيه. وأما فائدتها التربوية، فهي ما يتلقاه المؤمن عنها من العلم القاضي بتفرد الله جل جلاله بالعلو والعظمة، بما يتحدى جميع الخلق واقهرهم تحت سلطانه، وأن الطغاة مهما علوا في الأرض واستكبروا، فإنهم عبيد مقهورون تحت جبروته العظيم أما من سولت له نفسه منازعة الرب في عظماته وكبريائه فإنه يقصمه ويقذفه في النار والقاعدة في جميع الأحوال قاضية بغلبة الله على خلقه وسيطرته على ملكه غير منازع في أمره وفي ذلك ما فيه من تعميق الثقة بالله في قلب العبد المؤمن المعتصم بربه المتوكل عليه وبهذه القواعد الكلية في التعريف بالله رب العالمين كانت آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله لا يتدرج عبد بمنازلها متحصنا بمقامها ومتخلقا بخصالها ومتحققا بعلومها إلا كان من العلماء بالله الخاشعين وأوليائه المحروسين ولنا إن شاء الله وقفة أخرى مع هذه القواعد العشرة لبيان منهجها العملي ومدخلها التطبيقي. بمسلك التخلق من هذه المدارسة فتلك مو هي آية الكرسي المعرفة بالله وملكه العظيم وذلكم هو الله رب العالمين الذي جاهد فيه المجاهدون وفني في عبادته المؤمنون ودعا إليه الأنبياء والمرسلون له الأسماء الحسنى والصفات العلى فلا يمكن لمن عرفه بقلب خال من الأدواء والأهواء إلا أن يحبه ويكون له من العابدين